بوك تو جاشة ذي تجاشت ستة وستون ستة وستون فر امرت برنور ني ضمائر الملكية واحد ضمائر الملكية واحد اون اي ايمي انا يا الخاص بي انا يا الخاص بي نوكوجي تشيلسين تيم انا لا اجد مفتاحي انا لا اجد مفتاحي نوكوجي بيلت تن تيمه انا لا اجد تذكره سفري انا لا اجد تذكره سفري C.U.T. <تصفيق> انت كاف الخاص بك انت ك الخاص بك اكييتو تشيلسنت هل وجدت مفتاحك هل وجدت مفتاحك اكييتو بيليتون هل وجدت تذكره سفرك هل وجدت تذكره سفرك اي تي هو هاء الخاص به هو ها الخاص به ايدك هو تشيلسي تي هل تعرف اين مفتاحه هل تعرف اين مفتاحه ID كوشت بليت اي تي هل تعرف اين تذكره سفره هل تعرف اين تذكره سفره ايو ايسا هي ها الخاص بها هي ها الخاص بها لك تساي كان هومبور قد ضاعت نقودها قد ضاعت نقودها هذه كارتها السايكريديت كاتومبو وقد ضاعت ايضا بطاقتها الائتمانيه وقد ضاعت ايضا بطاقتها الائتمانيه ني يوني نحن نا الخاص بنا نحن نا الخاص بنا انتو شيئون اش ثمور جدنا مريض جدنا مريض انتو شيئان اش تمير جدتنا بعافية جدتنا بعافية ايو ايو اي انتم انتن kum kun al khas bikum bikun antum antum kum kun al khas bikum bikun fimi ush bab juai aina abu kum ya atfal aina abu kum ya atfal fimi ush mami juai اين امكم يا اطفال اين امكم يا اطفال